صلاه القيام اثابكم الله, الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول و ل د ي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آ م ن ت م بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إ ذ أ ن ت م ب ا ل ع د و ة الدنيا وهم ب ا ل ع د و ة القصوى والركب أ س ف ل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا ليهلك من هلك عن ب ي ن ة ويحيى من حي عن ب ي ن ة وان الله لسميع عليم إ ذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم, كثيرا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إ ن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط و إ ذ زين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م وقال لا غالب لكم اليوم من الناس و إ ن ي جار لكم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 ومن ََ يتوكل ََََّ على ََ الله َِّ ف َ إ ِ ن َّ الله ََّ عزيز ٌَِ حكيم ٌَِ الله, الله, الله, الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 كداب آ ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا ب آ ي ا ت ربهم فاهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم و أ غ ر ق ن ا آ ل فرعون وكل كانوا ظالمين إ ن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 ت ر ه ب و ن به عدو الله وعدوكم و آ خ ر ي ن من دونه م لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى اليكم و أ ن ت م لا تظلمون الله الله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 يا أ ي ه ا النبي ي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا م ئ ت ي ن وانكم منكم م ئ ه يغلبوا أ ل ف ا من الذين كفروا ب أ ن ه م قوم لا يفقهون ا ل آ ن خفف الله عنكم وعلم أ ن فيكم ض ع ف ا ف إ ن ك م منكم م ئ ة ص ا ب ر ة يغلبوا م ئ ت ي ن و إ ن ك م منكم أ ل ف يغلبوا الفين ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أ ن يكون له أ س ر ى حتى يثخن في ا ل أ ر ض ت ر ي د و ن عرض ا ل د ن ي ا ا و ل ل ه ي ي ر د ا ل آ خ ر ة و ا ل ل ه ع ز ي ز ح ك ي م لولا ك ت ا ب من ا ل ل ه سبق لمسكم ذات أ خ ذ م عذاب ع ظ ي م ف ك ل و ا مما غ ن م م ت ح ل ا ل ا طيبا ج ت ق و غفور ا الله الله إن ر ح ي م ا ل ل الله ه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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن يا أ ي ه ا النبي قل لمن في أ ي د ي ك م من ا ل أ س ر ا ء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أ خ ذ منكم يؤتكم خيرا مما أ خ ذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم و إ ن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ف أ م ك ن منهم والله عليم حكيم إ ن الذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م وجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والذين آ م ن و ا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا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 والذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا لهم م غ ف ر ة ورزق كريم والذين آ م ن و ا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ف أ و ل ئ ك منكم و أ و ل و الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أكبر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 ف إ ذ ا س ل خ ا ل أ ش ه ر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ف إ ن تابوا و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة فخلوا سبيلهم إ ن الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى, يسمع كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون الله الله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 كيف و إ ن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إ ل ا ولا ذمه يرضونكم ب أ ف و ا ه ه م و ت أ ب ى قلوبهم و أ ك ث ر ه م فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم الله, الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 فعسى أ و ل ئ ك ان يكونوا من المهتدين أ ج ع ل ت م سقايه الحاج و ع م ا ر ة المسجد الحرام كمن آمن ب امن ل ل ه ك آمن بالله واليوم ا ل آ خ ر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أ ب د ا إ ن الله عنده أ ج ر عظيم الله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 غ ي ر المغضوب ع ل ي ه م ولا ا ل د ا ل ي ن آ م ي ن يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا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 سبحانه عما يشركون يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م و ي أ ب ى الله ويأبى الله الا ل ه إ ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أكبر ورحمة ورحمة السلام عليكم و ر ح م ة ا ل ك ه ا ل ه د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي يوم م مالك ا ل د ي ن إ ي ا وإياك ك نعبد نستعين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 ان كثيرا من ا ل أ ح ب ا ر والرهبان لياكلون أ م و ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ ل ي م يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ل أ ن ف س ك م فذوقوا ما كنتم تكنزون إ ن ع د ة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ف يوم كتاب الله ي خلق السماوات و ا ل أ ر ض منها أ ر ب ع ة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أ ن ف س ك م و ق شركه الهدى ا شركه ا ع و ي ه ا ي ر ر ب ح ي م ذات مضمون ا ل ت م ا ل ع ي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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إ ن م ا النسيء ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا ع د ة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أ ع م ا ل ه م والله لا يهدي القوم الكافرين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ما لكم إ ذ ا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم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 لا ي س ت أ ذ ن ك الذين يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ان يجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م والله عليم بالمتقين إ ن م ا ي س ت أ ذ ن ك الذين لا يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر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 حتى جاء الحق وظهر أ م ر الله وهم كارهون الله أكبر ا ل ح م د لله رب العالمين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 شركه الهدى شركه دعويه غير ص ب ك ح س تسؤهم ن ة ي ه ذات مضمون و ل ا ج ت م فرحون إ ن تصبك ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصبك مصيبه يقولوا قد أ خ ذ ن ا أ م ر ن ا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا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 ولو أ ن ه م رضوا ما آ ت ا ه م الله ورسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إ ن ا الى الله راغبون إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين, والغارمين وفي ا ا ل غ ر م ي ن و سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أ ذ ن قل أ ذ ن خير لكم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 الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله ر ب العالمين الرحمن الرحيم ا ل م ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعيم إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير ص ا ط ر ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أ ح ق أ ن يرضوه إ ن كانوا مؤمنين أ ل م يعلموا أ ن ه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم, فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ا ح ذ ر و المنافقون ا أ ن تنزل عليهم س و ر ة تنبئهم ت ن ب ئ ه م بما في قلوبهم قل استهزئوا إ ن الله مخرج ما تحذرون ولئن س أ ل ت ه م ليقولن إ ن م ا كنا نخوض ونلعب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 نعذب ط ا ئ ف ة ب أ ن ه م كانوا مجرمين الله اكبر الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ا ل م ن الهدى ف ق و و ن ا م ن ا ف شركه دعويه غير ربحيه عن ا ل مضمون ه م ا ل ج ت م ا و ن وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها خالدين ي ف هي ا ه حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أ ش د منكم قوه و أ ك ث ر أ م و ا ل ا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 و أ و ل ئ ك هم الخاسرون الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود, وعاد وثمود وقوم ع ا د وثمود و ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات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 خالدين فيها ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ورضوان من الله أ ك ب ر ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 عليهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد م م جهنم أ و وبئس ا ا ه م ما ص ي يحلفون ر بالله ا ا ل ل و و ق قالوا كلمة ولقد ك ل م ة الكفر وكفروا بعد إ س ل ا م ه م وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إ ل ا أ ن أ غ ن ا ه م الله ورسوله من فضله ف إ ن يتوبوا يك و خيرا لهم و إ ن يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا و ا ل آ خ ر ه وما لهم في الارض من ولي ولا نصير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 الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم ي ع ل م وان أ الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله وأن الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون, والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م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 ذلك ب أ ن ه م كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الحمد لله رب العالمين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 ش د حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا, وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ف إ ن رجعك الله إ ل ى طائفه منهم ف ا س ت أ ذ ن و ك للخروج ف ا س ت أ ذ ن و ك للخروج فقل لن تخرجوا معي أ ب د ا ولن تقاتلوا معي عدوا إ ن ك م رضيتم بالقعود أ و ل م ر ة فقعدوا مع الخالفين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 قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا أ ل ا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك السبيل أغنيا على وهم رضوا ي ك و ن و ا مع ا ل خ و وطبع ا ا ل ل ل ف ه ع ل ى ق ل و ب ه م فهم لا ي ع ل م و ن ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل س ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه ا ل ل س ا م ع ل ي ك م ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله س ا ا م عليكم ورحمة ل ل الله الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين لله أكبر أكبر رب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 إ ن هذا لفي الصحف ا ل أ و ل ى صحف إ ب ر ا ه ي م وموسى الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ ا ل ل شركه ب الهدى للخدمات التقنيه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 ت موسوعه ل ا أنا ب د النابلسي عبدتم و ا أ د للعلوم ب ا ل ي دين ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه الله ل م و س و د ه ر ب ن ا ل ك ا ل ح م د ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوا أ ح د الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 ولا ت س ل ط ع ل ي ن النابلسي بذنوبنا من ا يخافك ولا ي ر ح م ر أرحم ح م ك يا ا ر ل ا إ ل ه إ ل ا الله ل ا إ ل ه إ ل ا أنت س ب ح ا ن م ي ن ا كنا م ن ا ل ظ الله م ي ن ا ل م إ ن ا ن س أ ل ك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و أ ن تغفر لنا وترحمنا و إ ذ ا أ ر د ت بقوم ف ت ن ة فاقبضنا إ ل ي ك غير مفتونين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ونزل الشهداء و م ر ا ف ق صحقة الأنبياء ا ل ن و ص ر على ا ل أ ع د ا يا ء سميع ا ل دعويه ا يا ذا المن ء ا ا ل ع ط ا لا من ي ع ج ز ش ي ء في ا ل أ ر ض ولا ف ي ا ل س م ا ء ا ل ل ه م إنك ع ف و تحب العفو فاعف ع ن ا ا ل ل ه م أحسن ع ا ق ب ت ن ا ف ي الأمور كلها و أ ج ر ن ا من خزي الدنيا وعذاب ا ل آ خ ر ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فواتح الخير وخواتمه و أ و ل ه و آ خ ر ه وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنه ة والدرجات العلا من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنه اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أ ع د ا ء الدين واجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و أ د م ا ل أ م ن والاستقرار في ديارنا و أ ص ل ح ا م ت ن ا وولاه أ م و ر ن ا اللهم أ ي د بالحق إ م ا م ن ا وولي أ م ر ن ا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم احفظ على بلادنا هذه عقيدتها و ق ي ا د ت ه ا و أ م ن ه ا ا و س ت ق ر ا ر ه ا و ر خ ا ي ه ا ي ا ذا ا ل ج ل ا ل ل و ا إ ك ر ا م ا ل ل ه م م ن أ ر ا د وأراد ن ا ا ل إ س ل ا م و ا ل ل م س م ي ن بسوء و أ ر ا د ديارنا و أ م ن ن ا ووحدتنا واستقرارنا بسوء ف أ ش غ ل ه بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم وفق رجال أ م ن ن ا اللهم تقبل شهداءهم اللهم عاف جرحاهم واشف مرضاهم يا أ ر ح م الراحمين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 الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله